وأرسلنا السماء عليهم مدرار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناه بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 فَهُمْ فَهُُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ الْذَّمِيرُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد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 وَاجْعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَكِنَّةً أَنْ يَفْطَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ قالوا يا ليتنا بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغته حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا Katakanlah: Ya, hister kita atas apa yang kita lakukan di dalamnya, dan mereka membawa kita ke mana mereka hendak pergi. Apa yang mereka lakukan? خير خير لل. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَهُزُّوا فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَهُزُّوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا استطعت أنت بتغيَّن فقَف في الأرض أو سلَّم أو سلَّم في السماء فتأتِيه بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدا فلا تكونن من الجاهِ وقالوا له لا نزل عليه آية من ربه قل الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء إلا ويضلله وما يشاء يجعل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 قد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناه يروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون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 انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرايتكم إن آتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وملكون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 year old. من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا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 على بينك من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين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 فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء حتى إذا جاء أحدكم الموت توفي رسولنا توفي رسولنا وهم لا يفر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفية لننجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شعو ويذيق بعضكم بأس بعض.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 عدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم.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 فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا فَالت قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَجَّهُ قَوْمُهُ قَالُوا تُحَاجُّنَّ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَى وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا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 نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَعِقُوبَ كُلَّهُمْ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَـبْو وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وياحيا وعيسى وإلías كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكله فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجت بينهم واهدناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو اشتروا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهُمْ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا عَلَيْهِ أَجْرًا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 خرجوا أنفسكم اليوم تجذون عذابهن بما كنتم تقولون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكفرون ولقد جئتمون فردا كما خلقناكم أول مرة وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُم وَرَأَى ظُهُورَكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنت أفكون فالق الصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبح قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشاكم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 من أعنب والزيتون والرمان مشتبه وغيره مشابه انظر إلى ثمره إذا أثمر ويمعه إن في ذلكم لا آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركا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 وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ لا تُدرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ كل أبصر وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عم عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس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 ما رجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآ صارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموضون وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذروه وما يفترؤون ولتصغى إليه أَفِدَةُ الَّذينَ لا يؤمنونَ بالآخرةِ وليرضوه وليقترفوا ما هم مقرفونَ أَفَقَيْرُ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَالَّذينَ أَزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذينَ آتَينَهُم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 الشياطين لا يوحون إلا أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له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 وإذا جآتهم نايتن قالوا لنؤمن لن قالوا لنؤمن لن حتى نؤتى مثل ما أُوتى رسل الله الله أعلم حيث ويجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغارا عند الله عذاب شديد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 وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليه بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا جلنا الذي أجلت لنا قال إنهم أثواكم خالدين فيها إلا ما شاء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 وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ فُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَأَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ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 بغير علمه وحرموه وحرموه ما رزقهم الله افتران على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أمشى جنات معروشات وغير معروشات وإن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 ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأم اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرما أم بالأنثين أما اجتملت عليه أرحام الأنثين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرما أم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 ولا تجد في ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتا او دما مسفوحا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا الا لغير الله به فَمَنِ اطَّرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلِّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي عُظْمٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ بُهُورُهُمَا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكوا به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط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 وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلموا بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما ياب على قايفتين من قبلنا وإن كنا عند راستهم لغافلين أو تقولوا لو أن نازل علينا الكتاب لكنا أهداه منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل هم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا يفعوا نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا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 ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي يبل وكم في ما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه